لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكا ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عينكا والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيخ يموت لا من علة من بالمنايا يا صاحي دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى من ذا الذي أهواك بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث ثمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد من حلاك بلسائل اللبن المصفى كان بين دم وفرط من الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماكا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 قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاكا وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواكا وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأله بالنار من أوراكا وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساكا وإذا ترع صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاكا وإذا رأيت النهر بالعب الزلال جرى فسله الذي أجراكا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 هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراكا